و ا ل أ ر ض و هو ا ل سمي ع ا ل ع ل ي م بل قالو اضوى أ ف ح ل ا م بل ا ف ت ر ه بل هو ش ا ع ر ف ل ي أ ت ن ا ب آ ي ة ف ل ي أ ت ن ا ب آ ي ة كما أ ر اوالون ما ومن اتقبلهم من ق ر ي ة ي ن اهلكنا ه افهم أ يؤمنون وما ارسلنا قبلك إ ل ا رجال ا نوحي إ ل ى هم فسالو ا اهلك أ ا ل ذ ر فسالو ا ا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 لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما آ خ ر ي ن فَلَمَّا أحسوا س ب ل ف إذا ه م م ن ه ا يركضون ل ا ت ر ك ض و ا ر ج ع و ا إلى م ا أ ت ر ف ت م م فيه و س ا ك ك ن م ل ع ل ل ك م ت س أ و ن ق ا ل و و ا يا ي ل ن ا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 ف ذ ل ك ن ج ز ي ه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانت رتقا ففتقناهما ففتقناهما وجعلنا من الماء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 ونبلوكم بالشر والخير فتنه و إ ل ي ن ا ترجعون و إ ذ ا راك الذين كفروا ان يتخذونك إ ل ا هزوا اهذا الذي يذكر آ ل ه ت ك م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 ولئن مستهم ن ف ح ة ٌ من عذاب ِ ربك َ ليقولن َُّ يا ويلنا َ انا ّ كنا ُّ ظالمين َ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 دون الله أفلا ت ع قالوا ل و ن ق حرقوه وانصروا آ ل ه ت ك م إ ن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م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 وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون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 ا ا ل ل ص ح ي موسوعه ا ا فظن ل ن ا د ى ف ي للعلوم ا ت أن ل ا إ ل ه إ ل ا أنت سبحانك م ي ه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 فاستجبنا له ووهبنا له يحيى و أ ص ل ح ن ا له ز و ج ة إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها و ج ع ل ن ا ه وبنها ا آ ي ة للعالمين إ ن هذه أ م ت ك م أ م ه شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ن ذات ج ع مضمون ن ي ل ا ل ل ص ا ح ا ت وهو م ؤ م ا ع ي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 كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق ف إ ذ ا هي شاخصه ة أبصار الذين كفروا فإذا ي ش ابصار خ ص ة أ الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غ ف ل ة من هذا بل كنا ظالمين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 Esto.